نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبار فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا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 قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتغون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسرب أهلك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامقوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك لمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصدحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها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 لَعَمْرُكَ انَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَارِيَةً سَافِلَاهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سجين. فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَنْكَتِ لَغَالِبِينَ فَقُمْنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لِلإِيمَانِ مُبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمد من عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقلني أمن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 واعبد ربك حتى ياتيك اليقين